der war ich dann والصلاة والسلام على الخارج المجال من الخليل وحمدنا الله وعلى أدنه هو أبطحايا به أحمق أما هل رأت هذا مرتفع لنضع السلام قال ابو فضل فضل طلب استقرار بالمدينه امر بالتقي به شراء اكمم نما امر بالتقي بشراء يعني اننا النبي صلى الله عليه وسلم ضربت بسكته ثلاثه عشر عام لا يعرف هو بترو انه انه يقاطع في ذله عظيمه لم تكن نزلت عليه أهلاً أصلاً <تصفيق> نعم إنما نزلت عليه النزل الجسير منها <تصفيق> نعم <لمن> نحو <أحب> أخطرات <تصفيق> نعم والبن أحكام تكون اكتبرة كلها فنحن نحو كلها لأن ما يتعلق بتحصيل الشرائع بعض الخلال زادئا من الذكاء ثم الصيام الحج ثم بعد المحرمات أعضار الأوامر والنواف فكلهم هناك ahej <coughs> قال الامام ابن باز رحمه الله تعالى منطليقا على قول المصنف فلما نعم امور هذه هو يتمكنون حينئذ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلهذا أمر بهذه الأمور لأنهم يتمكنون بأطلع. من حينئذ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا من رحمة الله عز وجل ومن أجل هدي الواجبات <تصفيق> إلى أن هاجر إلى المدينة وكان عصر الزكاة مشروع في مكة كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية وآت حقه يوم حفاظه <تصفيق> ولكن أن صباؤها ومصارفها وتفاصيل أحكامها كل هذا صار في النبي وهكذا صيام رمضان شرعة السنة الثانية من الهجرة وهكذا الحج سوي او سنه التاسعه اول عشرة من الهجره والذي يرجح انها العاشره كما رجح هذا العلامه ابن القيم رحمه الله التي كانت حجه حجه الوداع وانظر الله فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا نعم في سوره الان هي وهي مدنيه وكذا الجهاد امر في المدينه وكان في أول الأرض يجاهد من جاهدهم ويكف عن من كف عنهم ثم أمر بأن يبدأهم بالكتاب وأن يجاهد الكفار وإن لم يبدأوا فيدوهم إلى الله يرشدهم إليه فإن أجابوا إلا قاتلهم <تصفيق> لم حتى يستجيبوا الحق إلا أهل الكتاب فإنه يقبل منهم الجزية نحن مراحل القتال أو مراحل الدعوة قبل القتال هي التي ذكرت حديث مريبة عند الإمام المسلم رحمه الله تعالى <تصفيق> وأنه يبدأ أولا بدعوة المشركين إلى الدخول في الإسلام <تصفيق> هذا هو الخيار أو الاختيار الأول فإن أجابوا للإسلام أمرهم أن يهاجروا إلى دار الهجرة نعرفين أذن الهجرة وأراضي الضقاء بأرضهم نفسهم نعاملون معاملة الأعراف وليس في ثلثي شيء نعم والخيار الثالث أن يعطوا أن يقفوا على دينهم وأن يعطوا أجيزيا هنا لم يخرق بين أهل الكتاب لا يغيرهم من المشركين وهذا من الأذلة التي يستدل بها على أن الجيزيا تدرق على كل المشركين ليست خاصة بأهل الكتاب فقط وهذا مما انتقر الله عن الله ستتنع فين رسول الله تؤخذ من كل المشركين <تصفيق> إنهم أغلوا أن يدخلوا في الإسلام <تصفيق> على أن يؤمنوا على دمائهم وأموالهم <تصفيق> ولكنهم يؤخوا الجزية عن نيابهم وهم فإن أدعوا أن يستعروا الجزية فليستعن بالدى وليقاتلهم ومسألة بأخذ الجزية من غير أهل الكتاب في خلاف مشهور بين أهل الموارد ذهبت الجمهور إلى أن الجزية تؤخذ من اليهود والأثارى فقط و هناك من ألشق قضيهم المجود و كذلك قال الإمام المبادر و الله و سنى الله المجود سنة أهل الكتاب إما إسلام و إما مجود و أما بطنية التقرة و إما الإسلام و إما مع القبرى وانتوي إلى جئ قد الإيمان للباس أي فقال وإما السيف وقير هذا مع صدرة الأرض بخلاف بعض هؤلاء المتهورون أو المتهورين الذين إذا تعرضوا من هذه النباس حتى أهل العلم إلا أنهم يغسلون في الغالب أو يغسلون في الغالب عن مثل هبيب كلهم ولا يكون النوضة فيها فالإمام رحمه الله تعالى من ذلك بلا شك ليس كهؤلاء فلذلك كانت كلماته وهيزة ولكنها دقيقة منضغطة بضاوضة الثلاث السيف مع القدرة ليس السيف مطلقا هاجبة فالذين يطاربون بالختال الكافرين الآن نعم بدون القدرة نعم إنما يطلبون ما يكلف الله به وإن كنا مطالبين باتخاذ أباب القدرة وبلا شك من في اتخاذ هذه الأباب هو متؤول بين هذا لله عز وجل وَلَوَفِيْهَا أَفْرَى عَلَى هَلَى أَسْبَرَى الْأَنْهَا <coughs> no. považene, على هذا عشر سنين يقصد في مكة معدرة <تصفيق> في المدينة يقصد في المدينة يظل طوار المكتي في المدينة تنزل الشرائع عليه وهو يبلل هذه الشرائع وقد لخص عبد الله بن عبدال رضي الله عنه للنبي صلى في الله عليه وسلم فيما قاله فيما أخرجه البكري ومثل حيث قال بويت النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين أي لما بلغ أربعين سنة فظل في مكه 10 سنين يدعو الى التوحيد ثم ن هذا عمره كان 13 سنه بمبار الهجره الى ومات وعمره ثلاثا وستين ولما مات لم يضلحل الدين بل ظل الدين باقي بعد موته ولذلك لما جدع المسلمون عند موته وكان ممن جدع عمر رضي الله عنه ثبت أبو بكر وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد ماء وكذا يعبد الله ان الله خير لا يموت وهذه المروات قلت ف الى ابي وقت على عمر ولذلك كان رضي الله عنه رجل وانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول فإن مات القتل على أعقابكم ومن ينقلب على عقابه فلن يضر الله شيئا حيث إن البعض مما قد دخل في الإسلام قدرتبه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول قد مات سبحان الله كأن هذه السنة الربانية تتحقق نعوارة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن إن العالم الربان الذي من الوعث من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات تجد أن بعض أصحابه وتنافذته ممن كانوا على المنهج الحق الذي عليه العالم الربان هذا إذ ينقلبون على أعقابهم بعد موت شيخهم الربان ويغيروا ومدلوا هذا هذا الأمر ليس مضطرم نقول إن البعض يعني. وفي الغالب يكون هؤلاء ليسوا من الصفوة التي استفادت بحق من هذا العالم الربان كنفس هؤلاء الذين ارتدوا من مما لم يثبت أو يرفع الإسلام في و وأما الثقوة من أطحاب الله صلى الله عليه وسلم الذين في قلوبهم هم الذين ولم يحتجوا بهذه النبي صلى الله و في لا خير إلا نعم إلا دل الأمة عليهم ولا شر إلا حذرها لهم وهذا في بعض النصور هذا المعنى نحو قوله الله عليه وسلم ما طرفت عملاً يقضبكم كرجم الناس إلا وأخبرتكم به لما تركتم عملا يباعدكم على النار إلا ونهيتكم عنه <تصفيق> <تصفيق> ولذلك استشهد الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الشهادة ممن خضره يوم عرفة في حد يكون داعا وهذا موقف عظيم وخطبا لا تخدبه خطبه زامعه نعم زامعه فيها نعم التي فيها خير للامه ولها فيها عن التي فيها الشر ثم قال ماذا أنتم قائدون أي علمنا بلد قال نشهد أنك بلد تاول ثم رفع يصعد اصباره نعم يني كتبين ويرتقي ويقول اللهم تشهد اللهم تشهد فكان صلى الله عليه وعليه وسلم حريصا على الزلال على أن يبلغ الوحيد الذي أنزل أو ما زال ينزل عليه إلى, إلى هذا الوحيد دون نقص ودون تبديل ودون تبديل وقياه الذي يفترض بتمام الضلاغ هذا يعجب دليلا على أنه صلى الله عليه وسلم قد أحتل في حمل الأمان وأراد أن يشفت الله على أنه أده بأمان التي حمل به فكانت مصولته هذه التي قالها في آخر ما خطر في المسلمون أحمر كما قال العلامه زيد بن هادي بن الخليف في ظوابط وبيّن لهم أي فهذه القبّة الجامعة التي فيهم عرفة بأن الربى كلهم رضوها وأشهد الله على الجميع بأنه بلّغهم الرفانة وأوضح لهم معالم الحقيق وأنه لم يبقى شيء يحتاجون إليه إلا بيّنه لهم ولذلك نزلت هذه الآيات التي سوف يذكرها المصنف عد ذلك في هذا اليوم في يوم عرفة يقرأ الثاني الله عزنا الله تعطر الله جدنا في أسر وعطر الله أسر أبو عالمي أسراريك الجوانيك وجهي الله تعالى وإلى أنه أسراريك في رسول الله مريضيك السريعة وأسراري الله بجيئك فجريد صنعه فعالا اليوم مختيرت أحسن لكم ديناك وحسن فتعليه بجعبتي ورميه بجعبتي ورميه بجعبتي بجعبتي بجعبتي بجعبتي بجعبتي بجعبتي هذه الآيات اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا كما أخرج البخاري ومسلم حديث عمر رضي الله عنه نعم أن اليهود قالوا لعمر لقد أنزلت عليكم آيات لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا ففقال عمر اني لا متى نزلت وفي اي ساعه نزلت واين رسول الله نزلت ثم قال نزلت في يوم عرفه في يوم الجمعه وفي روايه قال نزلت ليله جمع اي ليلة المثالفة التي ليلة عرفة وكان اليوم عيدا بالشعر كان, كان هذا اليوم يعرض من, من الأعياد أما يوم عرفة يدخل في جملة العيد كذلك الجمعة يعد عيدة أسبوعيا للمسلمين و واختلفت هل هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن أم أنه قد نزل بعدها شيء فهناك من أهل الهلم من قال وهذا الذي عليه جمهور المفسرين ومن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى مهما يوم التقوى يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كثبت وهم لا يظلمون فهذه الآية وهي التي وضعت مضحف قبل آية الدين وبعد آية الربا يعني وضعت ما بين آية الربا وآية الدين زهر جمهور أهل العلم لأنها آخر ما نزل من القرآن هناك من أهل العلم كما قال الشيخ زيد مدخلي هنا من قال من قال إلى أن آية اليوم أكملت لكم هي لكم هي آخر ما نازل من الأحكام أو بها ختمت الأحكام والحراء وآية والتقوى يوم ترجعون فيه إلى الله هي آخر ما نازل مطلقا من القرآن I uh -huh. هذه الآية التي اختبلت يا مصنف هي دليل واضح على موت النبي صلى الله عليه وسلم ولا دلة بلا شك على موت متواترة حيث إن بعض الجهاز والمخرفين من الصوفية يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت وكأنه روحة مثل عيسى عليه الصلاة حي في مكان مأخص ولذلك يعتقد بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يلتقي بأوليائهم أو بشيوخهم في اليقظة ويستدلون بأدله لا تدل على إيش على المهزة وإيش حديث أوث بن أوث <تصفيق> الذي أخرجه أبخار السنر الأربعة أحمد المسنبي بسلم صحيح أنه صلى الله عليه والأله وسلم قال <تصفيق> أكثروا من الصلاة علي يوم جمع نور انه خُلق في ادم وخرج وفيه, وفيه النفخ قال كيف نصلي عليك يا رب الله وقد اريد ف... يعني اكلت الارض جسدت. يعني كيف تبنوه كثلاثنا فقال صلى الله عليه وآله وسلم يعني الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وأيضا من أحوى خبير ما من مسلم ما من مسلم يسلم عليه رد الله عليه روحي فأرد عليه السلم وأتفج عليه من الشك لأنه قال إلا رد الله علي روحي معناه أن روحه الشريفة صلى الله عليه قد قبضت ومن ثم فيترد عليه في قبره كي يسلم على من يسلم عليه ومن نحن نعتقد أما الرسول صلى الله عليه وسلم قد فارق هذه الدنيا بجسده وضره فيه ولكنه انتصل إلى حياة بردخية في قبله هي حياة نعم ولكنها ليست كالحياة الدنيا وأما الموت الذي أجد أهل الدنيا فَقَضَتَهُ الْأَسُولِ مَا دَهِنَا يَوْلِنُ الْبَطْنَ فَقَارَقَتُ رُهُّهُ جَسَدَهُ ولكنه انتقل بعد هذا النوت الدنيوي إلى حياة بردخية في القبر ولكنه ليس كالحياة الدنيوي واجي الحياة حياة غيبية لا نعلم هنهاء ولكنه ليس مقتصرا بالدنيا يعني لا يعرف شيئا عن أحوال أهل الدنيا إلا بآلام الله له ولو كانت يعتقدون حياته في القبر كحياته في الدنيا <تصفيق> لماذا لما دفنوه لما كان على الحياة أن يدفنوه الله عليه وسلم وأن يدعوه في القبر وأن عليه الطراث كيف يتعلم هذا الوحي كحياة الدنيا بل كانوا عليهم أن يشأن يعني يظلوا على بقى على طول قلبه يسالونه ويفتشونه يعني لا شيء ورد الى شكل لم ما لا يختلف فيه اثنان من العقلاء فضلا عنهم عن, عن المؤمنين فتبين لنا هذا أن اولى ان التجاذب الذين يبدعون حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياتا حقيقية في الحياة الدنيا وأيضا يحتجون بالحديث الذي أخرجه البيعاطي في كتابه وفجة إنسان الله بحياة الأنبياء والثموعين وأيضا أخرجوا في سنبيه الكبرى وحديث صحيح أنه قبل الله عليه ونالتبه القائد <تصفيق> الأنبياء أحياء في قبره يطلوه وجمع الحديث أمس جمعه يكون أصل هذا الحديث ما أخرجوا أيضا البخارية من سن الحديث أنت النعم صلى الله عليه وسلم قد مر ميلة أسر يدي <تصفيق> لما على اليوم تعليق السلام يصلي في القبره الشاهد أنه أخبر أمز الأنبياء أحياء يصنون في القبول <تصفيق> ولكن وإلى ما قصت أنه أحياء في الحياة الدنيا من أحياء حياة البردخ فالبردخ هذه سطر انتقال بين الدنيا وبين الدنيا الآخرة يعني بين وبين الدنيا وبين المستقر في الجنة أو النار ولكن هذه السطرة يكون العبد بها حتى وإن كان كافرا في شعور يصعر ويخفر بالعذاب إذا كان معذبا وإن كان مؤمنا كتب لهم الخير ويصعر بالنعيم فوضيح حياة فلن هذا خاصة بالرسل والأنبياء فقط ولكن هذه الحياة ليست كالحياة في الدنيا والله وقت خالف الجسد ويلتقيان أحيانا فالجسد في, في القبر ومع الرئيس هنا تدفع جميلة وردتها إن كانت روحاً مؤمن وكما تبث في الحديث الحديث كعب بن مالك الذي مالك الموفق <تصفيق> أنه مضم الله عليه الصلاة والأبي صلى الله عليه وسلم قائد نسمة المؤمن طير يعلك من تمار الجنة يعني يأكل ويطعو من تمار الجنة وأيضا في حديث الحديث الآخر الذي أخرجه مثل الحديث من الصور في بيان مناقل السهداء نعطيه في تحرير طبيعي تعالى ولعب السلام الذي لقفل في سبيل الله أمواته بل أحيانهم ضاطئين يرضطون قال إنما تأل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في حواصل طير الخبر معلقة بالعرش لها القنازين تحت العرش فتأسوه إلى تلك القنازين إلى آخر الحليل هذا يوجد على أن السهداء أحياء بلطة الكتاب ولكن يولاني أنا معنى في الحياة فقال أن أرواح هي في حواصل طير الخضر أو قال يا جنة طير الخضر تفرق من الجنة في حيث حجاب ثم تأمي إلى تلك القنازين المعلقة التناصر ف... هذه حياة بربخية للرسل وللأنبياء وللشهداء وللفارسين أولا أهل النساك وكم فإنهم في الأرض في الأرض السخدة يعزبون ويحيون حياة يعني ما لها من وقت يسمعوا على له البهائم او كل الخلائق الا الفقلين. الجن والان كانوا ترتضى <تصفيق> نعم حديث ابن المتعود الذي أخرج المسلم هذا خط الشهداء وهي مرتبة أعلى من مرتبة بقية المؤمنين أما حديث جعب المالك الذي أخرج المالك من الوضع فهذا لبقية المؤمنين من الصالحين الذي نباته على المالك وصل محرق بينهم بينهم, بينهم كما بيّن هذا الإمام مثل قيمة الجولدية في كتالة الروح في رفضه على ابن عبدالبرق قال إن ابن عبدالبرق قد اعتقل حديث كعب بن مالك مقيداً بحديث بن نتوه أي أنه يقيد بالشهداء فقط ما توقع عليه ابن يقيد قال لا فاين يذهب فقط يقوم الله ديموط من الشهداء اين تقر الوقوف ان لم تقوم في الجنه في دار اعلى من دار الشهداء التصديق فده هذا الحديثه تعرف ابن مالك حديث معين يدخل كل المؤمنين من الصديقين ومن من هم الصديقين ولكن الصديقين لمرتال أعلى من الشهداء ثم غارب الشهداء ثم بطير أو درجات لمؤمنين الذين آمنوا لله ورسوله وضعتهم على الإثمان <تصفيق> وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَبِالْقُرْآنِ وَبِالْجَنِيدِ وَبِالْجَارِ إِنَّ اللَّهَ هنا تعرض المطلب إلى عقيدة البعث والجزاء وهي ثابتة الرقم الحالث من أركاب الإيمان الإيمان هو يوم الآخر هذا الإيمان بالسؤال في القبر بالسؤال الملكي ثم لما يحدث في القبر من عزائل ونعيث ثم لبعض الأجساد من القبور وعودوا من الأرواح كيف الأجساد مرة أخرى عند النفس للصوم وهذا معلق منها خلقناكم وفيها نويدكم ومنها نقريسكم طاعة أخرى ما هو الجواب ده؟ تفضل الحديث البراق النهارده هو هو الحديث الطويل الذي اقراه الاقامه التبليغي كي يعني السؤال والجواب المقرر وكذلك علينا <تصفيق> نما لو لم تفعل الامر طيبا الى الله عز وجل فكن يقال الذي رؤى على الارض فرق عرضي ترى عيون الى الارض و ويقولهم ويقول حالا أن منها فلقتهم وهي يتعرضون من منها أولدهم من دارة صحرة فتعاد يؤمنوا وإذا يفققهم ويأتيهم الملكان يفألهم و هما يقول الله أننا تكون من اي يوم ده لان منج الانسان من طين الارض من طين هو الذي خلقكم من تراب اه, آه. آه. تشبع الله من الخلقة لا من آذة كالأرضين بالنبات الذي ينمت من الأرض, الأرض ولنحن قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض كرافعة فإذا أبدا الماء اهتدت وأن من كل دوز مهيز وكذلك دان مرة فالمرة قد لا تنه تكون عقيمة ثم يقفض بعض الهاتف لها لخبرته وإذا نالي نبلت رأسينها نال الرجل أنبق الله من هذا الناس فهذا الجريد في بطن هذه المرأة وكذلك الأرض تكون جدد ثم يخيها أهلا بيخيها الله صداد جدد بغير بغير يعني أن أن تكون أتباعاً أحياناً ظاهرة على هذه الأحيان وكذلك المرأة تلأت أحياناً أن تلت ثم يتأثي قدرة الله أن يأتي فضل الله من لا يقشر ولا تستطيع سيبت الله عز ولا منها ولداً أو يخرج الله منها ولداً كالنماء الذي يخرج من الأرض تعتقد أن كانت جدًا والله أن بدأكم من الأرض لذاته ثم يريدكم بها و يريدكم إخراجا هذه سنة الله أن نعود إلى الأرض أن نعود إلى من سأل الخلق فنتحول الأجساد مرة أخرى الى اصل المادة التي خلقت منها الى الطرارة الى الطين وهذا من ايات الله التي بها يتبط العجل لفدي آدم وانه فلماذا يبتعلون ويستدبرون وكان من شعهم من القراث ثم عدتهم إلى القراث وبعض البعض محاسمون ونبزيون بأعمالهم فالحساب يوضع في حين توضع الموازين ونضع الموازين ويقف بيدي بيدي في القف و يقف كل حفظ بيد بيد ثالث يكون بينه ولا بينه قرضمن ومن نوزت هكذا وإنما المؤمن للمعرفة الحساب وإنما يعني يكون سؤال, سؤال الله عبدالله ليس عن توبيخ وليس عن فقرية أو مناقصة وإنما كان عبارة العرض يوعى ويذكره الله عبدالله بنغذته عليه ونفكره بمقتلقهم من ذنوب أنهم قد وفقوا وفقوا إلى السودة منه فعلينا أن نعد لهذا اليوم جوال اقرأ الله الله But can the home. But then بين اهل الامن ان منكر ان دع الذي يشكك في جزئية من ايات الكتاب نخرج من شكك الميزان يشكك في عدل القضاء يشكك في اختراق مع اقرار اقرار اجماليا باليوم الآخر وبهدوء الحساب والعداب فهذا وان لم يكفر وان ولكنه واقف بدعه بدعه كبرى هذا حال المعتزله او بعض بعض المعتزله الذين يثبتون او ينكرون بعض حقوق في الاخبار عن بعض تفاصيل الاخر و وان الدهر يوم الذين يقولون امن يملك الا الدهر ولا بلا شك ليس مسلمين من الفلاتفة ومن الملحدين الذين يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض و... وأرض تبلع فقط يعني كما يقول بعض المسلمين جهلا انتقل إلى مسوح أخير يعتبرون أن ما في باطل الأرض هذا هو المسوى ليس هناك شيء بعد ذلك وطبعا المسلمون يقولون هذا جهلا وهي عبارة خاطئة. بنيت على عقيدة الثلاثة الجهريين فليسا الدفن بالأرض المسوى الأخير <تصفيق> بل هذا القبر هو أول المنزل أول منزل من المنازل الآخرة كما قال عثمان رضي الله عظم فكان يذكي عند ذكر القبر ما لا يذكي عند ذكر بقية أمور الآخرة فلما كان يقول لأن القبر أول, أول منزل من المنازل الآخرة فليس المطر الأخير دلوقت أول ضربة في الحياة في الحياة الأخرى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> و... من الأدلة أيضا على كفر من أنكر الزعف كما في قوله تعالى في سورة الأنعام وقالوا إني إلا حياتنا الدنيا وما نحن من الزعوثين فتقول المشركين ولو طاب ذوقي طاب ذوقي وعلى ربه قال اليست هذا الحق الذي كنتم تنظرونه في الدنيا تقولون لا معا اه اوكي قال اذ في المنكرون اذ فطر الله يعني تم بما يتعسل من خلقهم قصدوا باللاعظ أي أنهم يتعرفون العرض المرقبين مخلوقين يمكنون البعض يوطيهم مشي العطلق هذا الذي أكتف البعض هذا الفضة البعض يقولون <تصفيق> فسلاعنا على سنفرين يوحضن بيننا وأهل الوساء لم يعداهم بذل من قلنة الاتهزاء وكفر يعني نبهت أن نكسر إذا اتحدنا على هذا كفر ويحصلون مستاجر لما يحصلون ببعض أصدر ويحصلون ببعض واحد من الثاني لا توقف جهازنا لحده لو في جهازنا ومن ثم ليس في جهازنا مصنع ومن ثم يعتقدون ليس هنا البعض هذه كانت هذا الحزم ومن ثم أطلق بعض المتصدر على هذا الحزم هذا البعض ومن يعتقد عقيدة هذا الحزم ولم ولم يكن كذا كثير العلماء انهم يحكمون بالقوانين البشريه فقط لا كما ذهب القضيون يقول اننا هؤلاء كفار حزب الظلام لا وهم يحكمون ولا الذي لم يكن من هذا بل انما كفار كانوا في الظلام الحساب والعذاب يوم القيامه بلثم لمذاوله ان مذاوله التفاهم للقوانين وضوابط كما قال سبحانه ويل يوم الدين الذين يتربون يوم الدين يوم الدين يوم الحساب والبعث يوم القيامة ثابتا من كتاب والسلم وبإجناع اليد وهو من المنوات وهو <تصفيق> أين فابد في جمت بالشكس يعني فابد في بالعقل إن العقل لا يمكر ولا يريه هذا بل على العقل العقل السليم يتوافق الشرع في إحداث الدعم وهذا لا نزاد فيه عاقل آه نبارك الله اخرى أسلام ويباكد الله الله هذا العروف بالمباشر اذكروا الله وذكروا الله ليكون الله في على ان اول وجود وأرسل الله جميعا على رفل مبشرين ومجرين هذه مهمة الرفل البشارة والنظارة مع تبليغ السراء البشارة لمن أطاع بالجميع والنظارة لمن عصى بالنار وبهذه البشارة والنظارة تنقطع الحجة تنقض حجة المرتل إليه فلا يقولون لم ينذرن أحد إذا نحن خالقنا وعطينا أنه سوف يكون مآلنا إلى النار لا بل إيه؟ أنظرناكم <تصفيق> ولذلك يتحفرون من يتحفرون على أنهم لم يطيعوا الرسل وأنهم لم يوضحوا إلى التزام شراء الرسل وبلا شك أعظم خجة كل الرسل الأنبياء التوحيد نمو الإخبار عن قصات الله ونمو المفتحق للعباد ونمو أنه لو سبحانه ليس كمثلي شيء فليس فليس وكل هذه الالهه الباطله التي انتم تعبدونها انا وجاعم قد جاء قامها الركن عليه على بالارتقاء له ولقد عرفنا في كل امه الرسوله أن يعبد الله وحده طاهروا يستلبوا كل ما يعبد من دون الله نحو نقل الكلام إن شاء الله على بقية هذه في المجلة القادم والأعلان أن ننتهي إن شاء الله من المدن في الدركة القادمة من أحيان الله وصلى الله على محمد وعلى أهلي وأصحابه